بالغدير الهاجبي وصانا بالغدير الهاجبي وصانا نبقى نبقى نبقى شيعة وحيدر مولانا نبقى شيعة وحيدر مولانا بالغدير الهاجبي وصانا المدير الحادي بالصالة اي من بائع غير حوايل حما لاو حق حسين وم فاطمة ما من بائع غير حوايل حما لاو حق حسين وم فاطمه ابغى البيع تملك كل سنه ابغى البيع تملك كل حتى تبايعه ويانا يتحدد بايعه ويانا رفق الشيعة وحيدر مولانا رفق الشيعة وحيدر مولانا بالغدير الهادي بيوصانا بالمدير الهادي بيوصانا بالغدير شقلطه المصطفى مو علي روقى صفاي خلف القران كل من سالف سالف القران كل من سالف جلف العفت علي خسران جلف العفت علي خسران روقى شيعة حيدر مولاني روقى شيعة حيدر مولاني بالحديث الهادي بوصانه بالحديث مانبايع غير حمايل حما لاو حق حسين وام فاطمه مانبايع غير حمايل حما لاو حق حسين وام فاطمه حضرت البيعه املاك لسنا حضرت البيعه املاك لسنا جدت حتى بايعه ويانا جدت حدت بايعه ويانا وصلنا بالجدير الهادي بوصانا يا موال اليوم بايع حيقري شارك ويانا تنول الاخره يا موال اليوم بايع حيدر شارك ويانا تنول الاخره وبسفينه حادر حجست الذكره وبسفينه حادر حجست الذكره السفينه من عدمه غدا سيفينا من عدى سيفينا من عدى وين شايفينه من عدا غرقانا رفقا شيع او حيدى ما مولانا رفقا ما مولانا بالمدير العالي بيوصلنا بالمدير العالي يا وليد الكعبه يا من يوصلك عرت بعلمك علوم ما قلت يا وليد الكعبه يا يوصلك عاره تبيع المكعله ما الفلق لمن يا حدر لك كل من اتحداك يا حذر هلك راح صيت ودثر ساليني انا راح صيت ودثرت يا وليد الكعبه يا اللي يوصلك حاولت بعلمك علماء الفلك يا وليد الكعبه يا اللي يوصلك حاولت بعلمك علماء الفلك كل من اتحداك يا لما نتحدك يا حجر راح صيت ودثرت ديانا راح صيت ودثرت دنيا انا بلغه الشيعه مولانا بلغه الشيعه حيدنا مولانا بلغه الدين الحادي والتوزيع خالد الحشامي التصوير والاخراج لصند الدبي كلمات واداء الرادود الحسينية المبدع هان التميمي